Ya ayyuha al-muhtaar min khairi al فينا والحب دينا. أنت يا, خير خلق الله. يا من قد جئت فينا بالهدى والحب دينا. انت يا بدر خير خلق الله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 خير خلق الله جله حبه في القلب حلأ خير خلق الله في القلب حلأ خير خلق يا من قد جئت فينا بالغدا والحب دينا أنت يا بدرا المادينا خير خلق الله يا من قد جئت فينا صل مولانا عليك ما حن قلبي إليك صل مولانا عليك ما حن قلبي إليك هذه روحي لديك خير خلق الله هذه روحي لديك خير أنت يا بدر المدينة خير خلق الله يا أيها المختار من خير الورى خلقاً وخلقاً بالكمال.